ايها الناس اني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين احداهما القران والاخرى اهل البيت القران والعتره الحق ان البعد عن القران وعترتي في يد وهلاككم في اليد الاخرى اللهم مولاي وانا مولى المؤمنين الا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اللهم وال من والا عليا وعاد كل من عاد عليا من كينة mola علي mola سيكون منفذ لهذا العمل جازم كالا يا ما عضل الماكل بيدحلها وياها الغير حاجه انا وين ابن الاسلام <سؤال> شلون تقول الرابع وانا اول بالاسلام شلون تقول الرابع هو الاول بالاسلام شلون تقول الرابع <سؤال> هو الاول بالاسلام, بالإسلام. <سؤال> أنا من دين المولى أنا من دين المولى. أنا من دين المولى العالم من من المولى من المولى <سؤال> الاخراج والهندسه الصوتية ايصار الغراوي ايصار الغراوي وحيدر الغراوي وحيدر الغراوي المنتج المنفذ جاسم الكعبي